هي الفه وهو الوفي لالفه وهو المحب لرملها أواب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجواب beo bi hubbe alim